بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع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 وَلَا 08. Vakint az Mazászára nem لَكُمْ autót ehltalában czego odtává0 50. Valaiszáraj rá are most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 ما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك نشوه.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 والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر لاك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم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 ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج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 نهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجنم مسمى ذلكم الله ربكم له الملك ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعون لا يسمعوا دعائكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم.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 Inna Allaha yusmiu min yashaa, wamaa atta In لا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلاف فيها نذير وإي يكذب كفّ كذب الذين من قبلهم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 فأخرجنا به ثمرات مختلفة ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغراب بسود ومن الناس والدواب والأنعام مختلفة متلف الوانه كذلك انما يخشى الله من عباده العلماء ان الله عزيز غفور ان الذين يتنون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ وَالَّذِينَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لخبير بصير ثم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 لا يمسنا فيها مصبو ولا يمسنا فيها لوب والذين كفروا لهم نار, جهنم لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتون ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النثير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله ويب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض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 إنه كان حليماً غفوراً وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدا من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم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 ولو يؤخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء جعلهم فإن الله كان بعباده بصير.